لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ودللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا